الأنس أزحت يا وارد ا ل أ ن س و ا ل أ ف ر ا ح في السحر أ ز ح ت مدى ا ي من فؤادي ر ي ا وارد ل أ ن س و ا ل أ ف ر كدري なしっつけたらいいなしっつけたら ا ل なしっつけたらいいなしっつけたらいいなしっつけたらいいなしっつけたらいいなしっつけたらいいなしっつけたらいい أ ر ض بها سحب الافضال م م ط ر ة م خ ض ر ة الترب ب ا ل أ ع ش ا ب والزهر بها المسره و ا ل أ ف ر ا ح د ا ئ م ة يا فوز سكاني بالخير و م ن ض ب ر اني لاذكرها يوما وبي حزن فيرحل الحزن من قلبي مع ض ج ر ي حوت حبيبا به الاكوان عماطره يضوء رياه في سهل الوفه وعري برا سخيا تقيا سيدا سندا يضيء في الكون لاهل الكون كالقمر ي برد الجلاله بحر جود إ ن ترى في ح ا ل ة الجود تلقى جودك المطر ي أ ص ل ا ل س ي ا د ة بل عين ا ل غ ن ا ي ة بل روح الهدايه لب اللب من م ظ ر ي زين الوجود وخير الخلق من شرفت به ا ل ب ر ي ة من ب د ل ومن حضر ي ن عنه الجمادات أ ض ع ت وهي مفصحه وقد أ ت ى منحه في معظم السور ي محمد ا ن خير خلق الله قاطبه وسيد الجلد و しくは私 ل 思いを知っている人もいると思います。 「おはようございます」 お ياكهفي ويااتكتي و يا ي ا س ر ر ي وياروحي و ي ا ي لمن ضاقت م د ا ه م وخير من يرتجى في العسر واليسر و أ ن ت أ ك ر م من في الكون والسبل أ ق و ا لنيل ا ل م ن ا ك والفوز بالظهر يا رسول الله أ ن ظ ر إ ل ي ن